Mooi, je ziet er zo mooi uit. Mooi, je ziet er الغمامات أنى سار سائرتاهان تقيه حرا وطيس للهجير حمي لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبي كخير الخلق كله أقسمت بك I'm Jedis aan de schermen. يا حبيبك خير الخلق كلهم